لأن ل ا شركه آ ن أ ع و ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن ل ج أ َ و َ ل َ م ْ ي َ ر َ أَنَّا خَلَقْنَا و ْ ا ل َ ه ُ م م م َِّ ا ع َ م ِ ل ت ْ أَيْدِيْنَا أ ََ ن ع م ف َ ه ُ م ْ لَهَا ل َ ا م ِ ك ُ و ن َََََ و ذ ل ل ْ ن ا هَا َ ل ه ُ م ْْ ف ََ م ِ ن ه ا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا ي ََ أ ُُْ ل و ن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 لا ن ع م ما ي س ر و ن و م ا ي ع ل ن و ا و ل م ي ر ا للعلوم إ ن ن أنا س ا خ ق ن من نطفة ا ه مبين الاسلاميه ن قال م و س ل ع ه قل النابلسي ع م للعلوم ي ا ل ج ا ل س ل ا م ا ه ا ل ذ ي خلق السماوات و ا ل أ ر ض بقادر على أ ن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن أيضا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون